E、oh. aí اسماء يتبعون إلا الظن و الله ن يبني م الحسنى د 「いつになりたい」 Thank you. Know. ولماذا <تصفيق> تفعلون s h i n e